بسم الله الرحمن الرحيم صالة والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشفاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين من مناص وعجبوا أن جاءهم هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا على آلهتكم إن هذا لشيء من مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اقتلاق أأنزل علي الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عنده خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم مبين 117. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 118. وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب 119. كل إلا كذب الرسل فحق عقاب 110. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواد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 117. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 118. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 119. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف 110. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّا مُفْسِدَةٌ فاستغفر غربه وخر راكعاً وأنابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبِ يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فنضلك عَن سبيل الله إن الذين ظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقلا ذَلِكَ ظن الذين كفروا ذللك للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلنا اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا البال ووهبنا لداود وسليمان نعما العرض انه اواب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 114. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب 115. فسخرنا لهم الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 116. والشياطين كل بنائم وغواص 117. وآخرين في الأصفاد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 ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحمث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إِا أأَخْلصْناَاء بِخَالصَاتٍ ذكْرَ الدارُ وَإَِّهُ عندَنا لَ مِنَ الْ المُسْطَفَيَ الخْيارُ وَْكُر إ اسماعلَ وَالْيَسَع وَذَكِفْلِ وَقُ مِنَ الأأَخْيير هذاَا ذِكرُ وَإِنَّ لمُتقينَ لَ أُسْنمابَ جََّاتِ عَدْنٍ فَاتَّحَتَ لَهُ اللَدَوابَ متكرين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعند انقاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبس المهاب 114. ليذوقوه حميم وغساق 115. وآخر من شخله أزواج 116. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار 117. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار 117. قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار 118. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبهم من الأشرار 119. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 110. إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل إنما أنا من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 أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من من مطين قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك لعمتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم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 إله لا ذكر للعالمين ولا تعلمن نباهه بعد